أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأمنون ويأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم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 ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يسترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما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 يعبدون وقالوا تخذوا الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهو بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضاهم من خشيتهم مُشْلِقون وَمَن يَقُل مِنْهُم إِنِّي إِلَّا هُم مِن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ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 وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلكه يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أَفَإِنْ مِتَ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقٌ حقّة الموت، ونبلّك بالشر والخير فتنّتون وإلينا ترجعون، وإذا رأك الذين كفّرو إيتخذونك إلّا هزوا. إن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُوَ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هم كَافِرُونَ قُلْ قُلْ إِنَّ الْإِنْسَانَ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ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 الارض نقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أُذِرُكُ بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولا إن نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا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 إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه السمافين التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آبان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 قال بر ربكم رب السماوات والأرض الذي فطره النوى أنا على ذلك من الشاهدين وَتَالَ اللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدَبِّرِينَ فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتي يذكرهم يقال له إبراهيم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 فقالوا هم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون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 أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا كوني بردوا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونَجَّينَهُ وَلُوطًا إلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَتَهُ وَكُلَّنَّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَا هُمْ أَئِمَتَيْهُنَّ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَىٰنَا إِلَيْهِمْ وَأُوْحَىٰنَا على الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عبدين ولو طئتناه حكمه وعلمه ونجينا ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخدايف إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى منه قبل فاستجبنا له فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم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 ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين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 وزكريا إذناء ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردوه وأنت خير الورثين فاستجدنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ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 لا يسمعون حسيثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون